فيخوض في الفوازن من غير زاد ليصحح التوكل وليس يدري ان ذلك بدعه لم توقع عن الصحابه وسنة هذه الامه وقد كانوا أعلى بالتوكل منه ما فهموا ان التوكل هو المخاطر بالروح وترك الزاد بل كانوا ياخذون الزاد وهم متوكلون على الله لا على الزاد فالذي قال ان هذا بدعة هو الغزالي نفسه موحن بالله ولا من يقولون عنهم وهابية ولا من يستهزئ بهم الناس انهم دائما يقولون بدعة بدعة بدعة لا الغزالي نفسه هو اللي قال ان هذا بدعة في كتاب الكشف الكبير عن غرور القلب أجمعين فايش تفسرون هذا تنقب فإذا لا مجال إلا ان يقول ان الغزالي ترك القول الأول ورجع إلى القول الثاني لأننا نحسن الظن به وهذا هو القول الصواب وإن أردتم أشياء عزيبة جداً وتضحكون قليلاً نلقف الجو شوي. نقرأ آذار سرقة البيوت عند الغدالة كيف يفعل المتوكل على الله إذا سرق بيته ها؟ إذا سرق بيته هذا من الكتاب مباشرة الجزء الرابع صفحة 200 وواحد وزمانين وصفحة واثنين قال بيان آذاب المتوكلين إذا سرق متاعهم قال رحمه الله تعالى للمتوكل آذاب في متاع بيته إذا خرج عنه الاول اذا خرج الانسان عن بيته فعند اجداده المترثين يجب ان يتبع الاجداد الآتيه الاول انه يغلق الباب ولا يستقصي في اسباب الحفظ كالكالتماسة من الجيران الحفظ مع الغلب يعني مو بلازم يقول هذي الجيران يدخل البيت مو بلازم يعني يشد الظهر على الباب وتجمعه اغلاقا كبيرا يطلع جبريل من غلاته فقد كان مالك ابن دينار لا يغلق بابه ولكن يشده بشريط ويقول لولا الكلاب ما شددته ايضا الادب الثاني ان لا يترك في البيت متاعا يحرض عليه السراق فيكون هو سبب معصيتهم او انساته يكون سبب هيجان رغبتهم. ولذلك لما اهدى المغيرة الى مالك ابن ركوة قال خذها لا حاجة لي اليها قال لما قال يوثث الي العدو ان اللصة ياخذها فكأنه احترد من ان يأتس السارق ومن شغل قلبه بوساوس الشيطان بسريقتها ولذلك قال ابن سليمان هذا من ضحف قلوب السوفية هذا قد زهد في الدنيا فما علمي من اخذ هذا يعني يقول لك اضط شيء في البيت يشجع الناس على سريح لانك انت تكون سبب في البعضين ان البالي يبوك ليش تضط شيء كمين في البيت الامر الثالث يقول ان ما يضطر الى تركيش البيت ينبغي ان ينوي عند خروجه الرضا بما يقضي الله فيه من تسليط ثارث عليه يعني يقول إذا أنا طلعت إيه حرامي ما ديني في البيت أنا أرغى بهذا لأن هذا الله سنوش ويقول ما يرتده فهو منهم في حلم أو في تبيل الله إذا هي هذا شيء تتحللها تقول حلال عليه حلال عليه أو هذا في, في سبيل الله وإن كان فقيرا يعني السارق فهو عليه صدقه وإن لم يشترط الفقط فهو أو أولع يعني إذا ما قلت كان فقيرا عن أحد. ليش يكون له لئذتان لو أخذه غنيا أو فقير احداهما ان أن يكون ماله مانعا من المعصيه فإنه ربما يستغني به فيتوانى عن السرقة بعده وقد ذال إسلامه بأكل الحرام لما أن جعله في خل يعني بما انت حللت خلاص هو صار حلال عليه وهذا هذا المال وصرنا به عن المعصية والثانية أن لا يظلم مسلم آخر فيكون ماله فداء لمال مسلم آخر يعني إلى أن قال الرابع الأدب الرابع أنه إذا وجد المال مسروقا فينبغي أن لا يحزن. بل يفرح ان امتنفه ويقول لولا ولولا ان الخيارة كانت فيه لما تربه الله تعالى يعني كلنا نسلس قلبه يعني تربه الله تعالى ثم عندنا نسل قد ذعله في سبيل الله عز وجل فما يضالب في قلبه وفي اشارة قلب المسلمين حتى ما يبلغ الشرق معه ما يبلغ الشرق معه وإن كان قد جعله في سبيل الله فيطلق قلبه فإنه قد قدمه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة فإن اتمعوا هذا فإن أعيد عليه فالأولى أن لا يقبله بعد أن كان قد جعله في سبيل الله وإن قبله فهو في ملكه في ظاهر الحلم الى آخر كلامه إيش هذا الكلام العزيز كلام غريب يعني لا ليس له أساس في الدين ابدا لا عد علماء على هذا قال سلم الأكبر الغزالي بعد يحط على يقول بعد ينبغي المتوكل أن يعلق على بيته لوحه يكتب عليها بالخط الواضح العريض من أراد أن يأخذ شيئا من هذا البيت فهو مغفور الذنوب بل مجزي بما مكن صاحبه من صنع المعروف كلام عجيب وغريب ولا ما أعتقد في أحد في الدنيا يسمح هذا أبداً أبداً أبداً إعاقل في الدنيا يفعل هذا اذا كل يشجع اللصوص والحرامية وكلهم يسرق وينهض ويأكل ناسي إلى أمر آخر في كتاب الغزالي ترك الزواج والرحمنية من سنة التصور يقول اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي ان لا يشغل نفسه بالتزويج فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة ومن أنت بغير الله شغل عن الله ويروي عن سليمان الداراني قال من تزوج ركن إلى الدنيا جزء ثلاثة مئة واحد سبحان الله أين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه يا معشر الشباب طيّن يمكن يقولون رسول لحالة عارفة هم يقولون شيء طيّن الصحابة والتابعين أصبحتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب يا معشر الشباب ما أيت الزواج في سن مبكره الزواج في سن مبكرة هو الأطم وهو السنة وهو الذي ينبغي أن نحصن به شبابنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه اغض بالبخر وأحكم للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له رجاء عجيب ونقل عن هذا الداراني انه قال ما رأيت أحدا من اصحابنا تزوج فتبث على مرتبته الاولى طبعا ما راح هم عندهم هذا تغيى خلاص لكن النصار ما يواققهم على سلوتهم الأولية إلا اللي متفرر ما عنده شغل إلا يبعد في المساعدة ويقدر يهز ويوز قال والكلام العجيب جدا قال ان كان يثق بنفسه الا يذني كلام قبيح الجزء الثالث صبح مئة وواحد كلام قبيح جدا انقله من الكتاب الجزء الثالث صفحه مائه واحد ومن انس بغير الله تعالى شغل عن الله إلى ان قال وان كان يثق بنفسه الا يذني هذا اذا لم تغلبه الشهوه فان غلبته الشهوه ان يكثرها بالجوع الطويل والصوم الدائم فان لم تنقمط الشهوه بذلك وكان بحيث لا يقدر على حفظ العين مثلا وان قدر على حفظ السرج فالنكاح له أولى لتسكن الشهوه وإلا فمهما لم يحفظ عينه لم يحفظ عليه فكرها ويتفرق عليه اهمه وربما رطع في ذليه ما يطيقها ثم يقول إن النظر مهما كان فهو لا لم يطبق بالعمل، فيعني في ذلك أنه في باب الغفران، وأنه في باب المغفرة. النظر يقول إن النظر في باب المغفرة من الذنوب التي يغفرها الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن استطاع أن لا يتزوج، وإن بدر منه شيء من النظر فإن ذلك مغفور له. مع أنه هو نفسه يقول في الإخياء في الجزء 4 رفحة 526 ولا تستصغر معدية أصلا فإن الله خبأ غضبه في معاصيه فلعلمت الله فيه وهنا يقول وإذا لم يصدقه الفرج فهو إلى العفو الأقرى شيء عجيب ونقل قولا منسوبا إلى الجليد انه قال أحب للمريد المبتدئ ان لا يشغل قلبه بثلاث وإلا تغيرت حاله الكسب وطلب الحديث والتذويج لا ينشغل بالعمل ولا طلب الحديث ولا بالتزويج، ليش؟ حتى يعتمد اعتماد كلي على شيخه الكسب إذا كان كلش فقير ها شيء يعتمد اعتماد كلي على شيخه اللي يأتي للشيخ يأتي له هذا. فيصبح تابع للشيخ في رزقه طالب الحديد حتى يصبح جاهل ما يعرف شيء من العلم ويصبح بين يدي الشيخ كالمريد بين يدي المغسل ولذلك اتباع الشيخ عندهم هذا امر عظيم عند الصوفية اتباع الشيخ الشيخ مواصل الى رضة المشيقة الذي اذن له بالتوجيه والارشاد الشيخ امر الشيخ لا ممكن ان الشيخ امر مهن لجميع العلم لتزيد كل علم علم شرعي او علم غير شرعي ولا لو كان شيخ غير مهم لماذا قطعوا المدارس والجامعات قالوا عزيز لا تبيوكم اخذوا دكتوراه لا في مدرسه ابتدائيه واعداديه وثانوية وغير ذلك وجامعات والدكتوراه ليش حتى الناس يتدرجون في العلم امر مهم لكن الصوفيه يبالغون بمساله الشيخ ويزعمون كل الاعتماد عليه والشيخ هو الذي يعلمهم الطريقة جعلوا لنا رقبه لخصائص وتقديسات عجيبه جدا وتقبيل الارجل والايدي بكثره عجيبة جدا لا ننكر تقبيل اليد احتراما وغيره ذلك يصبح تقديس عجيب وغريب امر يعني تستنكره النفوس السليمه وان يلقنه الاوراق ويلبسه الخرقه وياخذ عليه العهد والبيعه تشبيها ببيعه الرضوان والى نقض البيعه او خالف البيعه تخر عليه السماوات ويصبح اعمال غير مقبولة ودعاء غير مقبول وظلوات غير مقبولة كلها مخترعة عليكم هاسوش وآذاب مع الشيوخ لا يعترض على الشيخ ولا مع الشيخ في حال الحرام كما نقلوا بطمقات الشعراء والغير ومن قال للشيخ لماذا فعلت تدا لا يفلح الابدا وقالوا كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل وقالوا لو قال لك الشيخ ادخل التنور ادخل التنور ومنها انهم يقولون للتلاميذ لا تكتموا شيئا عن الشيخ ابدا من الاحوال والواقعات والخواطر حتى الخواطر اذا صار خاطر التلميذ انو مريد يسري يكتب كذا يكتبوا ذنب الشيخ ان اليوم الفلاني انا خاطر كذا اليوم الفلاني خاطر كذا اليوم الفلاني صليت الفجر اليوم الفلاني ما فليت الفجر اليوم كل هذه الامور يكتبون تقرير يومي للشيخ فإذا يكون التعلق بالشيخ أكثر من التعلق بالله الخوف من الشيخ أكثر من الخوف من الله والشيطان يوسوس إليهم أن هذا من باب الأمر بالمعروف وما عن المنكر هل ليس السحابة لم هذا ليش التابعين لم هذا ليش عملة الإسلام كلهم لم هذا الأمر عجيب جدا فإذا هذا الكلام كل موجود في أمهات كتب الصوفيه مثل كتاب تنوير الطنوب عوارف المعارف كشف المحجوب كتاب اللمع للسرات وكتاب الرسالة للقشين لمدهوعة الكتب كل هذه الأمور موجودة فإذا أحب للمريد المبتدح الذي يشغل قلبه بثلاث الكتب وطلب الحديث والتزوج تزويج والتزويج فالجزء 4-3 من هذه الإحياء محظمية واضحة بيها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا تنافحوا تناسلوا فإني مضاهم بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهضانية النصارى كما في سنن البيعق وغير لذلك نجد بعض الشرافات والتطرفات الغريبة موجودة فين بعض الصوفية بسبب هذا الأمر وهي أمور لا نريد أن نذكرها هنا أمر آخر غريب وعجيب في كتاب حياء علوم الجين وعقد الامام الغزالي حصرا في افضليه السماع على القران السماع يعني شنو السماع الصوفي الغناء الصوفي انشاد القصائد والجلات والموالد اللي يسمونه الصوفيه السماع وقال بالنفس في المجلد الثاني صفحه مئتين اعلم ان السماع اشد تهيجا للوجه من القرآن من سبعة اوجه اغاني الصوفية والنشيد والموالد اشد تهيجا للوجه من القرآن من سبعة اوجه ولهذا يهتم الصوفية كثيرا بالموالد والاغاني والانشاد والجنات ليس عندهم هذا أفضل من القرآن من سبعة أوجه ولذلك يركزون عليه في كل جلسه وكل حلقة وكل أكثر بكثير مما يركزون على القرآن وقال أحد علمائنا هذا الذي يستدل بأن السماء يثير الوجد ويثير الشرق في أن هذا أفضل من القرآن بسبعة أوجه كالذي يستدل على إضاحة الزنا بالنسبة التي يجدها الزاني هل يجوز للزاني أن يستدل بالنسبة التي يجدها في الزنا أن هذا امر من امر. آمر عديد وهل يجوز أن يستدل إنسان بالسماع والغناء والجلات والأصوات وغيرها أصوات المردان وأصوات النساء والقصائف أنه أفضل من القرآن بهذا النص من سبعة أوجه سامو حجيم وقد صرح الغزالي في كتاب الأربعين كتاب آخر غير الإحياء صفحه ستة أربعين اعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للباهر إلى الله عز وجل ويبدو أن الأنبياء والصحانه مرطان من الزاهدين من الله عز وجل ما كان عندهم انشاذ ولا موسيقى ولا طرب ولا وجد ولا سماع وانه قول الغذالي جزء ثلاثة صفحه تسرة عشر او ست ما يواضح عندي قال اوص المريد اذا اراد الخلوه ان لا يقرن همه بقراءة قرآن ولا كتابة حديث ولا بالتامل في تفسير القرآن لا الحديث لا التفسير لا اذا ايش يسوي الخلوه ايش يسوي فيها ويستشهد بسوق عجيبة يستدل منها ان الغناء اشد تاثيرا من القران جزء اثنين الصفحه لاخذها واحد لا اريد ان اطيل وإلا قرأت عليكم كلها وصدق العلامه بن القيم رحمه الله تعالى حيث قال تقول الختاب عليهم لما راوا تقييده بأوامر ونواهي وعليهم خف الغناء لما راوا إطلاقه في اللهو دون مناهي تقول الكتاب عليهم لما رأوا تقييده باوامر ونواهي وعليهم خف الغناء لما رأوا اطلاقه في اللهو دون مناهي واذا بغيت تتعجبون اكثر اقراوا آداب الرقص عند الغزالي آداب الرقص في واهل البالين واحسن منه احنا بعد عندنا بالين وعندنا رقص وعندنا فن ينكرون عليهم الناس من المطاوعة ما عندهم فن خليتوني الصوفية والمولوية وغيرهم يشوفون الفن فن الصوفي العدب الخامس في السماع موافقة القوم بالقيام جزء اثنين صبعة ثلاثين واربعة ثلاثين تمزيق السيار جزء اثنين من الصوفي ساعات من من الوجب ومن الرقص ومن الجنبات مفتنزل وشبك تيابك فبعد الصوفي يقولون هذا هو حرام الغذالي كل الوعد غب حرام الصوفي اللي قالوا حرام قالوا هاي حرام لش في باعة المار شوشك توبك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرط الخدود الغذالي قال لا حتى ما شق التوب ممكن يأخذ النتق ورجع منها تياب الغذالي ايش عملا ما يجل من يعني ان ينبلي لهذا الكلام ثم نعطي لعجائب الصوفية في الاحياء نقل الغزالي قصة عجيدة جزء الرابع صفحة 356 هنقلها لكم من الكتاب باب حكايات المحبين وأقواله وَأَقْوَالُهُمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَمُكَاشَفَاتِهِمْ صفحة ثلاثة لئة اسمعوا وحكي أن أبا تراب النخشبي في مكتوب التخشبي بتظن القواب النخشبي كان معجبا لبعض المريدين فكان يدنيه ويقوم بمصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجدته طارد صوفيا فقال له أبو تراب يوما لو رايت أبا يزيد يعني أبا يزيد البشطاني فقال إني عنه مشغول فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله لو رايت أبا يزيد هذا وجد مريد فقال ويحك ما أسمع بابي يزيد قد رأيت واحدة هذا فأغناني عن أبي يزيد رأى الله في الدنيا هذا التجيع بالإحياء رأى الله في المدينة المائة قال أبو تراه فهذا طبعي ولم أملك نفسي فقلت ويلك تعتر بالله عز وجل لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنسع لك من أن ترى الله سبعين مرة لو رأيت أبا مره واحدة كان أن لك من أن ترى الله سبعين مرة قال فههت الفتى من قوله وان أنت انت قول الثالث فقال وكيف ذلك قال له ويلة أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره يعني الله يطلع المقادير عندك انت اوه يطلع بمقدار غير وعند ابو بمقدار غير فعرث ما قلت فقال احملني اليه فذكر قصة القارة في اخرها فوقفنا على تل منتظره ليخرج الينا من الغيظة وكان يأوي الى غيظة فيها سباع حشائش وظاهرات فيها سباع وحيوانات يحتزر الناس رحبانية جينيديا قال فمر وقد عندغه على محره فقلت له هذا ابو يزيد حمل الي فنظر اليه الفتى فصعد فحركناه فإنه هو ميت فتعاونوا على دفنه فقلت لابو يزيد يا سيدي نظره هو اليك قتله قال لا ولكن, ولكن كان صاحبكم صادقا وستكن بقلبه سر لم ينكشف له بوسطه فلما رآه انكشف له سر قلبه فضاق عن حمله لأنه في مقارب بعفاء المريدين فقتله ذلك الرجل شاف الله عز وجل ماء شاط ابو يزيد ما الله عز وجل يقول فلما تدل ربه للجبل جعله بكا وخرم موسى فائقا قال يشوف الله عددا عادي عندك وقصة صوفية أخرى عن نبي يزيد البسطاني في جد أربعة صفحة ثلاثلاثلاثمانية وخمسين لولا الإقالة عليكم يوصي أحد المريدين بحلق اللحية وأن يصفع نفسه وأن الناس يصفعونه وقول سبحان الله شرك يقول هذا المريض لما قال سبحانه الله قال قل سبحان سبحانه الله شرك صفحه ثلاثم وثمانية وخمسين اسمعوا اسمعوا قال حكي ان شاهد عظيم القدر من أعيام أهل بستان كان لا يفارق مجلس ابي يديك قال له يوما أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدعاء لا أستيقظ واقوم الليل لا أنام ولا اجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئا وأنا أصدق به وأحبله ثلاثين سنة يصون الدهر لا يفتر أبدا ويقوم الليل ولا ينام ولا يجد في قلبه لذة التفوق حتى يعرفون اللي يصون عليهم بالزنادات والنوافل وغيرها الناس هو رقصهم شيء ثيف أنا أبو يزيد ولو صمت ثلاثمائة سنه وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذره من علم الصوفية قال ولما قال لأنك محجوب بنفسك قال فهذا في دوار هذا كيف انا اداوي نفسي قال نعم قال قل لي حتى اعمل قال لا تقبله قال تذكره لي حتى اعمل قال اذهب الساعة الى المدين فحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللبان واتذر بأباءه وعلق في عنقك مخلاق ممنوء جوزا علق هذا مثل الطوار واللي عنقوه في جوز واجمع الصبيان حولك وقل كل من صفعني كل من صفعني صفعة, صفعة أعطيته جوزة وابس السوق وطج الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك فقال رجل سبحان الله تقول لي مثل هذا فقال ابو يذيب قولك سبحان الله شرك قال كيف قال لانك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك فقال هذا لا افعله ولكن دلني على غيره فقال ابتدئ بهذا قبل كل شيء فقال لا اطيقه قال قد قلت لك انك لا تقبل وانا اتحدى جميع صوفيه الدنيا ان يطبقوا هذا يحرقون شعرهم ولعيتهم ويلبسون مخلات ويحطون لهم يوم ويخلون الناس يستقطعهم في الشوارع ما شاء الله تبارك الله هذا هو العلم النافع الصوفيه تتخلق بخلق الكلاب هذا مو قولي يا رسول على قولهم هم في جزء ثلاثه صبح 71 في جره في جده اربعة صبح 1358 هذا السلام كل موجود قالوا يتخلقون بخلق الكراع قال رو روي أن ابن الكريبي وهو استرال الجليد دعاه رجل الى ثلاث مرات ثم كان يرده ثم يستدعيه فيرجع اليه بعد ذلك حتى ادخله في المره الرابعه فتاله عن ذلك فقال لقد رضيت نفسي على الظل قد رضيت نفسي يعني روضت نفسي على الذل عشرين سنة حتى صار بمنزلة الكلب يطرد فينطلد ثم يدعى فيرمى له وعظم فيعود ولو ردتني خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك لا لأجبت الكلاب عنذنة الكلاب سبحان الله اخلاق الكلاب وهكذا عقاب الله لمن يتخلق بخلق لمن يترك خلق الأنبياء وخلق الصحابة ويتخلق بخلق الكلاب والعياذ بالله ما هو مقدر العلم عند الصوفيه نطلع عن ابي يزيد البستاني قال ليس العالم الذي يحفظ من كتاب الله قالوا ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي رب شاء بلا حفظ ولا درس فعلم الصوفية مقدر ولا علم ولا تعب هو علم وحدي مو بعلم تكدي يهبهم الله هذا العلم بلا حفظ ولا درس ولا كتاب هذا في جزء الثالث فحاربها العشرين هذا مصدر العلم ولذلك تطلزون على المحدثين لما يقولون حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال انتم تأخذون ميت عن ميت عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت فنقول حدثني قلبي عن نفسي في اكبر ضلال من هذا يحل ما يشاء ويمنع ما يشاء ويرجع ما يشاء ويقول عبثا يقلب الردي والذي في النوم وفي المنام ولذلك صوفيا مولعين بالمنامات كل منام منام منام مع أن الفقهاء ذكروا في كتب الفقه الشجر الشرقي لا يخذ من المنام المنام يستعنف به لكن لا يخذ منه حكم شرعي وكلام خطير جدا الغزالي في اسيا يثث العلماء والفقهاء جميعا انهم علماء دنيا والصوفية هم علماء الآخرة في جزء واحد صفحة 22 في جزء 4 الصوفية مقتل تقسيم الناس في الجنة عند الغزالي كيف الناس يقول السنف الاول هم الاذكياء وهؤلاء لا يطلبون الجنة بل يحتقرونها وانما وإنما يطلبون مجالسه رب يطلبون مجالسة يطلبون مجالسة رب العزة دائما والصنف الثاني هم الجنة أي البسطاء الذين يتمتعون في الجنه بالنسوان والطعام والشراب كالبقائن مدح الله الجنه وما فيها من الحمر العين ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه كل هذا النعيم كل هذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته يبين للناس يرغبهم في الجنه ويرغبهم من النار هذا قولك البُلْف جزء أربعة صفحة من عذاب أقواله في جزء 3 صفحة 76 انظروا ما ذكره في القول في الخلوة في الضلام ولد في الرأس في البخل تعرفوني ايش علادي البخل كيف الإنسان يعالج البخل إذا كم يحس نفسنا مخيل قال يأخذ الفلوس ويقضحها في البحر فل فلوسك ويضحها في البحر ها كانت تعالج البخل ما يتصدق بي وحد هذا جزء جلاحة صفحة 25 وصفحة 262 الكعدة تدور أولياء الله جزء واحد قصه مثيل وتسعه وستين في الكعبه كان في دورهم ولهذا دائما نسمع عن بعض المخططين الموجودين في بلادنا بلا انهم يقولون انهم يصلون في الحرم وان الحرم يجيهم او يطيرون يغيرون الى الحرم من هذه الخرافات حتى يدجلوا على اتباعهم لان بعضهم لا يخرج الى الجماعة والجماعات فيقول ان شيخي يصلي في الحرم ويصلي في الكعبة الله هو يصلي في بيت ابن نسف يصلي في بيت ليس الكعدة كذب من في الكعدة, من الكعدة. الكبد. الكبد يقول ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاقة فاذا مثل ما كان في ضرر على المخاقة بجلسة ما الكلام الكذب يقول ليس حراماً لعينه مع معاناً النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيكون أي المؤمن السادقاً قال نعم قيل أن يكون الغانياً أو كذا قال نعم قيل يكون كاذباً قال نعم وهو يقول الكذب ليس حراماً لعينه بل يمقى فيه بمضرر على المخاطب طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه نعم أضاح الشرع الكذب في بعض المواضح ولكن نرى أن نقول بل ما فيه من الضرر على المخاطب يعني معنات اي مره الكذب ما فيه ضرر على المخاطب معناته يجوز الكذب ولذلك نجد هذا المفهوم عند كثير من الصوبية لما وضعوا احاديث كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم باطلة موضوعه وركذوبة قيل لهم بذلك ذلك قالوا نحن لا نكذب عليه نحن نكذب له وكتاب الشياء المدين بالمناسبة مليئ بالأحاديث الضعيفة والموموحة نني جدا والحفر العراقي خرج بعض الاحاديث او معظم الاحاديث كلها تنهامش لكن الصوفيه يقراون المثل ولا يقراون الهامش اكثر من نصف احاديث الاحياء بعيد او موغول العجيب في الاحياء انهم يقولون اننا لا نريد الجنه مفهوم من مظاهر الصوفيه هذا يرتدون دائما نحن نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وإنما حبدا فيه وعشقا فيه وخلا والله عز وجل يعبد بالمحبة وبالرجاء وبالخوف هذه الامور الثلاثة لا ضد من اجتماعها فينقل هنا في الجزء الرابع صفحة ثلاثم وستين وعيضا صفحة أربعمل وثلاثم وثلاثم وثلاثم يقولون إن احدهم تعرض عليه الجنه ثلاثين ثلاث فهو لا يريدها دعم أن إبراهيم بن أدهم يقول هذا في الجزء الرابع صفحة الـ 62 يقول إن الجنة لا تزن عندي جناح بعورة جناح بعورة لا تزن عندك الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويقول إن الخوف والرجاء سوطان سوطان يسوقان العبد إلى المواربة على عمل ما يطلب من الجنة وينجو من النار سوطان كأن فوق يضرب الإنسان مع أن الله عز وجل نقل عن الأنبياء أنهم ايش وكانوا يدعوننا رغدا ورحبا فكانوا لنا خاشعين أنبياء أنبياء الله كانوا يدعون الله يقاقون من الله ويرجون ما عند الله فيقول لا يبالون بالجنب شيء عجيب البستاني ساله رعدهم عن شيء من كراماته فقال في جزء اربعة صفحة ستة وخمسين انه ادخله الله في الفلك الاسفل قال ان رجلا إن قولا طلبوك فاعطيتهم كلوذ الحرب طلبوا بذلك وإن يعود بك من ذلك حتى حد نيفا معجيما وقال ثم التفك فراني فقال يا قلت نعم يا سيدي يا سيدي فقال منذ متى أنت هنا قلت منذ حين فسكت فقلت يا سيدي حدثني بشيء قال وحدثك بما يخفق لك أدخلني في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي وأراني الأراضي وما تحت على ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوق في, في السماوات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش واوقفني بين يديه أي الله فقال سلني أي شيء رأيت حتى أهده لك فقلت يا سيدي ما رأيت شيئا أتحكمه فأسألك إياه كل هذا الذي رأيت لذلك ملك الأعلى ملكوت السماء والأرض بالنار إلى أرض يقول ما رأيك شيئا حتى أسألك هي لذلك يستهثر غلاس المتصوصة بالعرب والحناد وغيرها بالنار وبدهنم ولا يبالون بها ليش؟ لأنهم كلهم يرددون هذا الكلام ويكونون هذا الكلام وأكتفي بهذا القدم فالطالب للمقام والحديث بدون وممكن ان نتكلم بهذا او نتكلم ونتكلم ولكن اترك فكره بسيطه حوالي ثلث ساعه لاتي تكون واعود واصرر واقول لان نحن لا نبتغي ان شاء الله تعالى الا الحق وإلا البدايه وإلا طريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يهمنا أن يقول عننا الناس ما قالوا ما دام أننا نأتي بالدليل ونأتي بالجزء ونأتي بالصفحة ثم أيضا ينبغي لكل مسلم ومسلم أن يراجع عقله وأن يراجع نفسه وأن يراجع دينه وان يعني يتبصر جيدا وان لا يخضع بالكلام الذي يقال له هذه اسرار ولا يعرفها احد ونحن ما وصلنا الى المقام اللي اهل في معرفته وكل هذا كلام بدل لانهم لا يريدون التصريح بهذا الكفر وهذه العقيدة الباطلة الزائغه العقيدة التي دخلت الى عقائد المسلمين من البراهم ومن الهندوس ومن الله الرهبان المصارى وما يدهين عليهم دينهم وعقولهم عباداتهم وافضرت عليهم الحياة وجعلتهم سنين طويلة يعيشون في المؤخرة يعيشون فسالة بهذه العقابة الفاسدة دع الخلق للخالق والملكة للمالك ومدري ليش والرهبنا والفدروس والهز والوز وال والحلق والموالد وغيرها وتركوا المجال للكفار والمجرمين يسيطرون على بلادنا وعلى خيراتنا ويحكمون بلاد المسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يجعلنا ممن يريه الحق حق يريه الحق حقا فيتبع الحق وممن يرى الباطل باطلا فيتبع الحق